عن أ ب ي ذر رضي الله عنه أ ن ناسا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أ ه ل الدثور ب ا ل أ ج و ر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أ م و ا ل ه م قال أ و ل ي س قد جعل الله لكم ما تصدقون إ ن بكل ت س ب ي ح ة ص د ق ة وكل ت ك ب ي ر ة ص د ق ة وكل ت ح م ي د ة ص د ق ة وكل ت ه ل ي ل ة ص د ق ة و أ م ر بالمعروف ص د ق ة ونهي عن منكر ص د ق ة وفي بضع أ ح د ك م ص د ق ة قالوا يا رسول الله أ ي أ ت ي أ ح د ن ا شهوته ويكون له فيها أ ج ر قال أ ر أ ي ت م لو وضعها في الحرام أ ك ا ن عليه وزر فكذلك إ ذ ا وضعها في الحلال كان له أ ج ر رواه مسلم, هذا الحديث خرجه مسلم من ر وفي ا الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه وقد معناه عن أبي ذر من وجوه كثيرة بزيادة ونقصان وسنذكر بعضها ي يحيى يعمر أبي أبي رضي روي أبي كثيرة ة بن عن عن عنه عن من وسنذكر ذر ذر وقد وجوه م ا شاء ا بعد إن ل ل هذا تعالى وفي ه الحديث دليل على أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ل ش د ة حرصهم على ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و ق و ة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم فكان الفقراء يحزنون على فوات ا ل ص د ق ة ب ا ل أ م و ا ل التي يقدر عليها ا ل أ غ ن ي ا ء ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال عنهم وقد كتابه أخبر في ولا على الذين إ ذ ا ما أ ت و ك لتحملهم قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع حزنا أ ل ا يجدوا ما ينفقون وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور والدثور الفقراء الحديث هي هذا أهل الأموال أن بما يحصل لهم من أ ج ر الصدقه ب أ م و ا ل ه م فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها وفي أتوا وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور والنعيم فقراء الصحيحين أبي أبي هريرة المهاجرين النبي عليه المقيم صالح الله بالدرجات العلا صلى أهل عن عن أن ذهب فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم أحدا ولا شيئا بعدكم من سبقكم من تدركون يكون وتسبقون قد به به أفضل منكم إلا من صنع مثل منكم من ما صنعتم صنع قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل ص ل ا ة ثلاثا وثلاثين م ر ة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إ خ و ا ن ن ا أ ه ل ا ل أ م و ا ل بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد روي نحو هذا الحديث من رواية من الحديث علي من من منهم الصحابة هذا جماعة و أ ب و ذر و أ ب و الدرداء وابن عمر وابن عباس وغيرهم ومعنى هذا أ ن الفقراء ظنوا أ ن لا ص د ق ة إ ل ا بالمال وهم عاجزون عن ذلك ف أ خ ب ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي جميع المعروف مسلم وسلم وفي صحيح حذيفة عليه فعل الله قال صلى صدقة كل معروف ص د ق ة وخرجه البخاري من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ل ص د ق ة تطلق على جميع أ ن و ا ع فعل المعروف و ا ل إ ح س ا ن ح ت ى إلى إن منه منه كان فضل بعض الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم ل عباده ا وقد صدقة س ل ذلك ويقول ف ينكر ن إ م ا الصدقة ممن يطلب جزاءها و أ ج ر ه ا والصحيح خلاف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر ا ل ص ل ا ة في السفر ص د ق ة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته خرجه مسلم وقال من كانت له عليه عنها مسلم من نوم فنام وقال صلاة بليل فغلب كانت كتب الله له أ ج ر صلاته وكان نومه ص د ق ة من الله تصدق بها عليه خرجه النسائي وغيره من حديث ع ا ئ ش ة وخرجه ابن ماجه من حديث أبي ابي ل د د ر ا ء وفي مسندي ق بن والبزار أبي من مخلد حديث ذر مرفوعا ما من يوم ولا ل ي ل ة ولا س ا ع ة إ ل ا لله فيها ص د ق ة يمن بها على من يشاء من عباده وما من الله على عبد مثل أ ن يلهمه ذكره وقال خالد بن معدن ا إ ن الله يتصدق كل يوم ب ص د ق ة وما تصدق الله على أ ح د من خلقه بشيء خير من أ ن يتصدق عليه بذكره و ا ل ص د ق ة بغير المال نوعان أ ح د ه م ا ما فيه تعديه ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق فيكون ص د ق ة عليهم وربما كان أ ف ض ل من ا ل ص د ق ة بالمال وهذا ك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ف إ ن ه دعاء إ ل ى ط ا ع ة الله وكف عن معاصيه وذلك خير من النفع بالمال وكذلك تعليم العلم النافع و إ ق ر ا ء ا ل ق ر آ ن و إ ز ا ل ة ا ل أ ذ ى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع ا ل أ ذ ى عنهم وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم وخرج ابن مردويه ب إ س ن ا د فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا من كان له مال فليتصدق من ماله ومن كان له ق و ة فليتصدق من قوته ومن كان له علم فليتصدق من علمه ولعله موقوف وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن ثمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ا ل ص د ق ة اللسان قيل يا رسول الله وما ص د ق ة اللسان قال ا ل ش ف ا ع ة تفك بها ا ل أ س ي ر ه وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى أ خ ي ك وتدفع عنه ا ل ك ر ي ه ة وقال دينار عمر بن دينار بلغنا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ص د ق ة أ ح ب إ ل ى الله من قول أ ل م تسمع إ ل ى قوله تعالى قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها أ ذ ا خرجه ابن أبي حاتم وفي مرسيل ابن حاتم الحسن عن النبي أبي عن وفي ص ل ى الله عليه وسلم إ ن من ا ل ص د ق ة أ ن تسلم على الناس و أ ن ت طليق الوجه خرجه ابن أبي الدنيا أبي و قال معاذ تعليم العلم لمن لا يعلمه ص د ق ة وروي مرفوعا ومن أ ن و ا ع ا ل ص د ق ة كف ا ل أ ذ ى عن الناس ففي الصحيحين عن أ ب ي ذر قال قلت يا رسول الله أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل قال ا ل إ ي م ا ن والجهاد في سبيله قلت ف أ ي الرقاب أ ف ض ل قال أ ن ف س ه ا عند أ ه ل ه ا و أ ك ث ر ه ا ثمنا قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا وتصنع لأخرق قلت لم أفعل رسول الله تعين وتصنع فإن صانعا يا أ ر أ ي ت إ ن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس ف إ ن ه ا صدقه وقد روي في حديث أ ب ي ذر زيادات اخرى فخرج الترمذي من حديث أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أ خ ي ك لك صدقه و أ م ر ك بالمعروف ونهيك عن المنكر ص د ق ة و إ ر ش ا د ك الرجل في أ ر ض الضلال لك ص د ق ة و إ م ا ط ت ك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك ص د ق ة و إ ف ر ا غ ك من دلوك في دلو اخيك لك صدقه ة وخرج ابن حبان ح ح في ي ص من حديث أبي ذر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آ د م إ ل ا عليها ص د ق ة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل يا رسول الله ومن أ ي ن لنا ص د ق ة نتصدق بها قال إ ن أ ب و ا ب الخير ي لكثيرة التسبيح ر ل ك ا ت ب و والتحميد والتهليل و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط ا ل أ ذ ى عن الطريق وتسمع ا ل أ ص م وتهدي ا ل أ ع م ى وتدل المستدل على حاجته وتسعى ب ش د ة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل ب ش د ة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقه منك على نفسك وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي ذر قال قلت يا رسول الله ذهب ا ل أ غ ن ي ا ء ب ا ل أ ج ر يتصدقون ولا نتصدق قال و أ ن ت فيك ص د ق ة رفعك العظم عن الطريق ص د ق ة وهدايتك الطريق ص د ق ة وعونك الضعيف بفضل قوتك ص د ق ة وبيانك عن ا ل أ غ ت م ص د ق ة ومباضعتك ا م ر أ ت ك ص د ق ة قلت يا رسول الله ن أ ت ي شهوتنا ونؤجر قال أ ر أ ي ت لو جعله في حرام أ ك ا ن ي أ س م قال قلت نعم قال أ ف ت ح ت س ب و ن بالشر ولا تحتسبون بالخير وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ف قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن فيك ص د ق ة ك ث ي ر ة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ل ل إ م ا م أ ح م د قال إ ن من أ ب و ا ب ا ل ص د ق ة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله و أ س ت غ ف ر الله و ت أ م ر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل ا ل ش و ك ة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي ا ل أ ع م ى وتسمع ا ل أ ص م و ا ل أ ب ك م حتى يفقه وتدل المستدل ة على حاجه ة ل قد ع له م م ت ك ا ن ا وتسعى ب ش د ة ساقيك إ ل ى اللهفان المستغيث وترفع ب ش د ة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أ ب و ا ب ا ل ص د ق ة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أ ج ر قلت كيف يكون لي أ ج ر في شهوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر أ ي ت لو كان لك ولد ف أ د ر ك ورجوت خيره فمات أ ك ن ت تحتسب به قلت نعم قال ف أ ن ت خلقته قلت بل الله خلقه قال ف أ ن ت هديته قلت بل الله هداه قال ف أ ن ت كنت ترزقه قلت بل الله كان يرزقه قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه ف إ ن شاء الله أ ح ي ا ه و إ ن شاء اماته ولك أ ج ر وظاهر هذا السياق يقتضي أ ن ه يؤجر على جماعه ل أ ه ل ه ب ن ي ة طلب الولد الذي يترتب ا ل أ ج ر على تربيته و ت أ د ي ب ه في حياته ويحتسبه عند موته و أ م ا اذا لم ينوي شيئاً بان ء شهوته فهذا ت قد ا ا ز ع ل ن ا س ف ي د خ و ل ه في ه ذ الرجل ا ح صح الحديث د وقد ي ث نفقة ا ل بأن الرجل على أ ه ل ه ص د ق ة ففي الصحيحين عن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة وفي صدقة رواية الرجل على أهله صدقة وفي رواية لمسلم وهو يحتسبها وفي ه يحتسبها و و لفظ للبخاري إ ذ ا أ ن ف ق الرجل على أ ه ل ه وهو يحتسبها فهو له ص د ق ة فدل على أ ن ه إ ن م ا يؤجر فيها إ ذ ا احتسبها عند الله كما إنك وسلم وقاص النبي الله قال في تنفق نفقة حديث أبي عليه سعد عن بن لن صلى تبتغي بها وجه الله إ ل ا أ ج ر ت عليها حتى ا ل ل ق م ة ترفعها إ ل ى في ا م ر أ ت ك خرجا ه وفي صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أفضل الدنانير نار ينفقه الدنانير نار الرجل على عياله أفضل على ذي ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أ ص ح ا ب ه في سبيل الله قال أ ب و ق ل ا ب ة عند ر و ا ي ة هذا الحديث ب د أ بالعيال و أ ي رجل أ ع ظ م أ ج ر ا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به وفيه ايضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن نفقتك على عيالك ص د ق ة و إ ن م ا ت أ ك ل ا م ر أ ت ك من مالك ص د ق ة وهذا قد ورد مقيدا في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى لابتغاء وجه الله وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أ ن ف ق ت ه في سبيل الله ودينار أ ن ف ق ت ه في ر ق ب ة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أ ن ف ق ت ه على أهلك أ ه ل ف ض اهلك الدينار الذي ن أ ف ق ت ع ى أ ه ل وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي من صحيحه حديث في هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آ خ ر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آ خ ر قال أ ن ت أبصر وخرج ا ل المقدام إ م م أحمد من ا حديث ب ن عن النبي معد يكرب ص ل الله عليه وسلم ى قال ما أطعمت نفسك ف ه وما لك صدقة و أطعمت م ولدك فهو و لك صدقة وما اطعمت أ زوجتك فهو لك ص د ق ة وما أ ط ع م ت خادمك فهو لك ص د ق ة وفي هذا المعنى أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة يطول ذكرها وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ف ي أ ك ل منه انسان او طير او د ا ب ة الا كان له صدقه ة وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى مسلم ل ل عن عن جابر ا عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا ما من إ ل ا كان ما أ ك ل منه له ص د ق ة وما سرق منه له ص د ق ة وما أ ك ل السبع منه فهو له ص د ق ة وما أ ك ل ت الطير فهو له ص د ق ة ولا يرزؤه أ ح د إ ل ا كان له ص د ق ة وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ا ف ي أ ك ل منه إ ن س ا ن ولا د ا ب ة ولا طائر إ ل ا كان له ص د ق ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وفي المسند ب إ س ن ا د ضعيف عن معاذ بن أ ن س الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم ظلم بنى بنيانا كان في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غراسا في غير جاريا ولا اعتداء غراسا ولا اعتداء أجرا غرس له أو م ن ت ف ع به أ ح د من خلق الرحمن وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر مرفوعا من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرا من جن ولا إ ن س ولا سبع ولا طائر إ ل ا اجره الله يوم ا ل خ ي ا م ة وظاهر هذه ا ل أ ح ا د ي ث كلها يدل على أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء تكون ص د ق ة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نيه ة وكذلك قول النبي صلى ل ل ا عليه وسلم أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها وسلم لو الحرام فكذلك الحلال أرأيت في في وزر أكان إذا كان له أجر يدل بظاهره على أ ن ه يؤجر في اتيان أ ه ل ه من غير ن ي ة ف إ ن المباضع ل أ ه ل ه كالزارع في ا ل أ ر ض الذي يحرث ا ل أ ر ض ويبذر فيها وقد ومال أبو والشرب والجماع واستدل بقول وسلم قتيبة محمد ذهب هذا إليه الله عليه بن النبي إلى العلماء الأكل صلى طائفة في من إ ن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في ا ل ل ق م ة يرفعها إ ل ى فيه وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف إ ن م ا المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك إلا إلى لن تنفق امرأتك الله عليها اللقمة تبتغي أجرت حتى ترفعها نفقة في بها وجه وهو مقيد ب إ خ ل ا ص ن ي ة لله فتحمل ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ط ل ق ة عليه والله أ ع ل م ويدل عليه أ ي ض ا قول الله عز وجل لا إلا إصلاح الناس يفعل ذلك الله نجواهم ابتغاء مرضات خير في كثير بين أمر معروف من من ومن أو أو بصدقة فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه ا ل أ ج ر إ ل ا مع ن ي ة ا ل إ خ ل ا ص و أ م ا إ ذ ا فعله رياء ف إ ن ه يعاقب عليه و إ ن م ا محل التردد إ ذ ا فعله بغير ن ي ة صالحة ولا فاسدة ولا قال أبو سليمان الداراني وقد أبو من عمل عمل خير من غير ن ي ة كفاه ن ي ة اختياره ل ل إ س ل ا م على غيره من ا ل أ د ي ا ن وظاهر هذا أ ن ه يثاب عليه من غير نيه ة بالكلية ل أ ن بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة. فيثاب بتلك مختار الخير والله الإسلام لأعمال الجملة على كل عمل يعمله منها بتلك النية والله أعلم منها في في وقوله أ ر أ ي ت لو وضعها في الحرام أ ك ا ن عليه وزر فكذلك إ ذ ا وضعها في الحلال كان له أجر ه ذ ا يسمى عند الأصوليين قياس العكس. ومنه قول ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه يشرك شيئا العكس مسعود وسلم ومنه كلمة وقلت أنا أخرى قال من مات صلى أخرى عند ابن أنا ن دخل قال الله قال بالله ا قول وقلت ل ا ر وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ة الصدقة مالية والنوع الثاني من التي ليست من ن ع ما ف قاصر صدقة فاعله كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار المشي المساجد صدقة ولم يذكر في شيء من الأحاديث يذكر على وكذلك إلى ولم في من من شيء ا ل ص ل ا ة والصيام والحج والجهاد أ ن ه ص د ق ة و أ ك ث ر هذه ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل من الصدقات ا ل م ا ل ي ة ل أ ن ه إ ن م ا ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها وقد تكاثرت النصوص سألوه كلهم بتفضيل فقد وقد مشتركين الذكر تطوع على ا ل ص د ق ة بالمال وغيرها من ا ل أ ع م ا ل كما في حديث أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ ن ب ئ ك م بخير أ ع م ا ل ك م و أ ز ك ا ه ا عند مليككم و أ ر ف ع ه ا في درجاتكم وخير لكم من إ ن ف ا ق الذهب و ا ل ف ض ة وخير لكم من أ ن تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي وذكره مالك في ا ل م و ط أ موقوفا على أ ب ي الدرداء وفي وسلم وحده الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه شريك الله قال من قال لا إله إلا الله وحده لا صلى إله له عن عن من له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم م ئ ة م ر ة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له م ئ ة ح س ن ة ومحيت عنه م ئ ة س ي ئ ة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا أ ح د عمل أكثر من ذلك أكثر وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قالها عشر مرات كان كمن أ ع ت ق أ ر ب ع ة أ ن ف س من ولد إ س م ا ع ي ل وخرج الامام إ م أحمد و ل ت ر ذ ي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه من وسلم أن سئله الله صلى أ ي العباد أ ف ض ل د ر ج ة عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب الذاكرون دما لكان الذاكرون لله أفضل منه ينكسر درجة حتى ويروى نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعا والصواب وقفه على معاذ من قوله وخرج الطبراني من موسى وسلم دراهم يقسمها عن عن عن النبي أن حديث حجره بردة أبي أبي أبي عليه في الوازع الله قال رجلا صلى لو وآخر يذكر الله كان الذاكر كان الله لله أفضل قال ل ت ص ح ح ي أبي أبي عن الوازع عن أ برزة ا ل ل س من ي م قوله ل خرجه جعفر ر ف ا ي ا ب ي و خ ر ج أيضا م ن أنس عن حديث ا ل صلى ل ن ب ي ا ل ه عليه وسلم قال من كبر مئة وسبح ل قال م من ك ر مئة و س ب م ئ ة وهلل م ئ ة كانت خيرا له من عشر يعتقها رقاب وخرج م ن بدنات ينحرها سبع و ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د ه عن أ ب ي الدرداء أ ن ه قيل له إ ن رجلا اعتق م ئ ة ن س م ة فقال إ ن م ئ ة ن س م ة من مال رجل كثير و أ ف ض ل من ذلك إ ي م ا ن ملزوم بالليل والنهار و أ ن لا يزال لسان أ ح د ك م رطبا ً من ذكر الله عز وجل وعن أ ب ي الدرداء أ ي ض ا ً قال لان أ ق و ل الله أ ك ب ر م ئ ة م ر ة أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ت ص د ق ب م ئ ة د ي ن ا ر الفارسي وكذلك و قال سلمان ي غ ر ه من الصحابة ا ا ل ب و ت ع ي ن إن ا ل ذ ك ر أفضل من الصدقة بعدده من المال من من بعدده وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي من حديث أ م هانئ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبح الله م ئ ة ت س ب ي ح ة ف إ ن ه ا تعدل م ئ ة ر ق ب ة من ولد إ س م ا ع ي ل واحمد الله م ئ ة تحميده ف إ ن ه ا تعدل لك م ئ ة فرس م ل ج م ة م س ر ج ة تحملين عليهن في سبيل الله وكبر الله م ئ ة ت ك ب ي ر ة ف إ ن ه ا تعدل لك م ئ ة ب د ن ة م ق ل د ة م ت ق ب ل ة وهلل الله م ئ ة ت ه ل ي ل ة لا أ ح س ب ه إ ل ا قال ت م ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض ولا يرفع يومئذ ل أ ح د مثل عملك إ ل ا أ ن ي أ ت ي بمثل ما ا أتيت أحمد أ ي وخرجه ض وابن ماجه وعندهما وقول لا اله الا الله مائه مره لا تذر ذنبا ولا يسبقها العمل واخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وأخرج الطبراني من حديث وخرج ما ص د ق ة أ ف ض ل من ذكر الله عز وجل وخرج الفريابي ب إ س ن ا د فيه نظر عن أ ب ي ا م ا م ة مرفوعا من فاته الليل أ ن يكابده وبخل بماله أ ن ينفقه وجبن من العدو أ ن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده الله ف إ ن ه ا أ ح ب إ ل ى الله عز وجل من جبل ذهب أ و جبل ف ض ة ينفقه في سبيل الله عز وجل وخرجه البزار ب إ س ن ا د مقارب من حديث ابن عباس مرفوعا وقال في حديثه فليكثر ذكر الله ولم يزد على ذلك وفي المعنى أحاديث المعنى متعددة أخر